كتاب النفقات كتاب النفقات مساله متى تجب النفقه تعلمون يا طلبه العلم انه قد اتفقنا انفا على ان النفقه واجبه على من على الزوج لمن لزوجه وولده لما سبق ذكره من أدلة وصرحها دلالة قوله عليه الصلاه والسلام ولهن عليكم ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف وما باح لهند ان تاخذ من مال ابي سفيان بغير علمه الا لان نفقه هند الزوجه ونفقه ولدها واجبة عليه فلم يجعل لماله ماذا حرمة مع أن الأصل الشرعي هو ماذا عسمة المال مسألة متى تجب النفقة وأعني بالزمن ها هنا العقد أم البناء يعني هل تجب الزوجة النفقة عليه بمجرد العقد أم تجب النفقة عليه بماذا بالبناء يعني بالدخول قلت والذي يترجح أن النفقه واجب عليه بالبناء لا بمجرد العقد وذلك لقوله عليه الصلاه والسلام الا وان لنسائكم عليكم حقا وان لكم عليهن حقا قال الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في طعامهن ورزقهن الا وحقكم عليهن الا يطئن الا يطئن فرشكم من تكرهون والا ياذن في بيوتكم وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون الحديث قلت ووجه الدلاله منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب لها النفقه في مقابل حق الاستمتاع والتمكين والوصف والخدمة فلما لم يكن فلما لم يكن للعاقد من استمتاع وتمكين لم يكن للمعقود عليها من ماذا من نفق واضح لانه اتفقنا في الدرس الماضي بأن الحقوق ما لها واضح هذا؟ يعني حق في مقابل ماذا حق فحق المراه النفقه الطعام الكسوه وحق الرجل الوط والتمكين والخدمة وكذا فلما لم يكن له من وطء وتمكين وخدمة لم يكن لها من ماذا من كسوة وماذا وطعام ورزق يبقى إذن لا يجب على العاقد ماذا نفق الدليل الثاني حديث هند من قوله عليه الصلاة والسلام لهند خذ ما يكفيك وولدك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قلت ووجه الدلالة منه ظاهر ووجه الدلالة منه ظاهر على أن النفقة لا تجب بماذا بالعقد وإنما تجب بالبناء والدخول ذاك ذاك أنه قال بالمعروف والعرف يقرر بأن المعقود عليها في ولاية من لا أبيها ينفق عليه وأن العاقدة وأن العاقدة ليست له ولايه على المعقود عليه ما نقول على العقد هذا التعبير خطا لا نقول عقده انما نقول معقود إن عليه صحيح ما هي عقد ابدا لان عقدة هذا اسم إيه؟ اسم فاعل صحيح والمراه لا تباشر العقد بنفسها وليست لها ولايه صحيح إنما الولايه لوليها الشرعي فلا يقال عقد انما يقال معقود عليها لان لا يجوز للمراه ان تزوج ماذا نفسها ولا أن تزوج غيرها من النساء إذا قوله المعروف والعرف قد فرق بين المعقود عليها ومن والمبني به حتى أنه في بعض العرف لا يسمون العاقده ها خاطبا يعني حتى ما يعدونه ماذا زوج صحيح طيب كذا قوله خذ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فيظهر جدا ان النفقه تابعه لماذا للبناء بدلاله قوله ماذا وولدك قلت وهذا كلام جيد وهذا كلام جيد لأن ما رد لأن ما رد أبواب النفقات إلى ماذا إلى العرف لأن ما رد أبواب النفقات إلى, ليه؟ إلى العرف في تحديد ماذا القدر في تحديد القدر والجنس في تحديد قدر وجنس النفقه في تحديد القدر وجنس النفقة فلا, فلا مانع من الرجوع الى العرف في تحديد اصل النفقه واضح هذا احنا نرجع الى العرف في تحديد امرين ما هما مقدار ما تستحق من النفق. جنس النفق يعني جنس النفق لو اختزمت امرأة وزوج فأنه جاء إليها بطعام تمام ورفع الأمر إلى القاضي قالت هذا يطعمني كذا وكذا القاضي يلزمه بماذا بجنس نفقة كماذا يعني ليس من عادة أهل هذه البلاد أنه ياكلون الضب فتعمد رجل أن يطعم امرأته ماذا؟ الضب والضب ماذا؟ حلاس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى خالدا يأكل ماذا؟ الضب فلم ينكر عليه هنا لو رجعت بهذا الأمر إلى القاضي للقاضي أن يرد النفق عليه ويأمره بماذا؟ بجنس آخر غير هذه النفق لماذا؟ لأن جنس النفق مرده إلى من؟ إلى العرف وليس في عرف بلادنا أنهم يأكلون إيه؟ يأكلون الضبط أو جاء إليها بالقرار وهو ايضا حلال طيب لكن ليس هذا من عرف اللي... ليس هذا من عرف النفق يبقى يرجع في تحديد مقدار وجنس النفق إلى من إلى العرف يبقى كذلك يرجع في تحديد أصلها على من تجب وعلى من لا تجب فتجب على على الزوج الذي بنى على امراته او كذا ولا تجب على العاقد قلت سالسا عدم النقل عدم النقل فلم ينقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة من بعده كانوا ينفقون حال العقد رابعا ان عدم ايجاب النفقه عليه ينصره اصل عام في الشريعه وهو عصمه المال نعم عدم ايجاب النفقه على العاقل ينصره اصل عام في الشريعه وهو عصمه المال وعدم قربانه وعدم قربانه يعني قربان المال الا بماذا الا بحق رابعا خامسا ان ولايه المراه حال العقد لابيه والمسؤوليه والولايه من النفخ فلا نفقه من غير ولايه يعني ماذا الذي ينفق له ماذا ولولايه ولو لكن لما كان الزوج العاقد لا ولايه له فبل <تصفيق> نفقه ماذا عليه سادسا ان المطالع لادله ايجاب النفقه من كتاب وسنه وجد ان النفقه لا لا تمسك عن حال البناء والزوجين وكقوله تعالى وبما انفق من اموالهم ماذا قال بعد ها واهجرهن في المضاجع يبقى كانت النفقه هنا مع وجود ماذا مع وجود البيت والمضجع وكذا والبناء وهكذا كل الأدلة التي جاءت في إجاب النفقه سم دليل في هند قال خذ ما يكفيك وماذا يبقى زوج ماذا بان بمرأة دخل به صحيح لكم عليهن ولهن عليكم صحيح يبقى إذن كل آيات النفقه هتجد آيات النفق التي في الكتاب والسنة لا تنفق عن حال من البناء كما أن هذه الحال كما أن هذه الحال هي أول ما تصدق على الزواج يبقى الآن معنى ستة أذلة على ماذا على إجاب النفق على من على عدم إجاب النفق على من على العاقل فأي نفق ينفق على العاقد نفقه ينفقها العاقل فهي ماذا نفقة ماذا تطوع نفقة تطوع لا نفقة اجاب وعليه ما ينبغي ان يلزم العاقد بشيء من النفق وما يحدث اليوم في ديارنا ليس من دين ولا شرع في هذا لما يأتي رجل يتزوج امرأة يلزم, يلزم حال العقد بماذا بالزاميات خاصة كملابس خاصة للمرأة في يوم, في يوم الزواج هذا الزام شرعي ما هو شرعي ولا يجب أن يلزم بهذا كأنه يلزم مثلا بملابسها يوما ليه ليلة العرس ما يلزم بهذا لأنه ليس ماذا ليس زوجه صحيح وحتى ولو كان عاقدا فإن هذا العقد لا يلزمه بماذا بالنفق لأن النفق لماذا بحق ما هو الحق التمكين لذلك لو اسقطت حقه في تمكين نفسها منه سقط حقه عليه في ماذا؟ في النفق كما لو خرجت من بيتي لبيتي بيته من لبيت غير إذنه فأسقطت حقه في الاستمتاع والتمكين هذه لا تجب لها نفق عليه صحيح؟ طيب فرع نفقة اليوم نفقة اليوم والنفقة التي تجب عليه هي نفقة اليوم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وإذا وجد نفقتها يوما بيوم يوما بيوم يبا إذن الذي يجب عليه أن ينفق وأن ينفق ماذا؟ يوما ما ينبغي أن تلزمه بنفقة الأسبوع كاملا تمام؟ ولا بنفقه اليوم الثاني. إنما الذي يجب عليه هو قوت ماذا؟ قلت. أي نعم. وفي ذلك حديث عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل الرزق لمحمد قوتا. ولأن الواجبات الشرعية لا تجب بأثر رجعي وفي الحديث عنده قوت يومه إذا هذا هو غايه الإه المطلوب فهذا وغاية المطلوب. وفي الحديث كفى بالمرء اسم أن يضيع من يقوت طب أين وجه الدلاله منه أيها الطالب الذكي الفتي قول يا احمد ماذا فيه أرض بما تفهم ولا أرض بما تتكلمت وأشعر أنك تفهم ولكن لا تعبس لا بأس عليك نصف المشوار شيء مرضي قل يا خالد كيف هذا هو اصل الكلمه في اللغة العربية أن لفظ القوت ينصرف إلى ماذا إلى طعام اليوم ليس في لفظ القوت لغة تجاوز طعام اليوم تمام بل لك أنا بعمل بقوتي يعني إيش يعمل بقوته يعني يعمل يوما به بيوم يبقى نقول كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت ولفظة القوت في اللغة لا تجاوز ماذا حد اليوم الواحد حد اليوم الواحد لا تجاوز طعام اليوم الواحد كما قال في الحديث اللهم اجعل رزقا محمد قوتا نعم هذا؟ فوقع تفسيره عند أهل العلف يعني طعام اليوم باليوم يعني ذا المرأة التي تشكو من هذا ما لها حق ما لها حق صحيح أهل التي تشكو من هذا فرع استحباب تقديم النفق وإن كان لا يجب عليه إلا قوت اليوم لكن يستحب أن يقدم ماذا قوت الغد بل وقوت الأسبوع وقوت الشهر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم قوت أهله للسنة لما صح من حديث عمراء مما اخرج مسلم من حديث عمراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لاهله كان يحبس لاهله قوت سنتهم سنة كاملة وفي روايه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ازواجه كان يعطي ازواجه مئة وسق من تمر وعشرين وسقا من شعير فين أحفاد سباوي والكساء لماذا قلت مئة وسق ثم عدت فقلت عشرين وسقا ها. أنت تحسن وتقول فضل لا ارجع عن هذا هذا في العبد إذا كان العبد من ثلاث إلى نذا إلى تسعه تعتبر بقاعدة المؤنث والمزق قول يا رجل مم. أحسن تمييز المئة ومضاعفات المئة مئة وألف وكذا إلى آخره فهو ماذا مجرور مفرد مجرور تمام وتمييز من من كام الى كام من الفاظ العقود اللي من عشرين الى تسعين يكون ماذا منصوبا مفردا منصوب طيب هذا الحديث فيه فوائد نتوقف عندها نقول فوائد عارضه وفيه استحباب حبس قوت الاهل لعام او لاشهر ثانيا ان من احسان الرجل العشرة ان يضمن لاهله قوتهم للاسبوع والشهر والسنة ثالثا يشرع تخزين الاقوات وادخارها في البيوت يشرع تخزين الأقوات وادخارها في البيوت وانها سنه سنه ان الرجل يشتري قوت الايه الاسبوع او الشهر ويحبسه في بيته هذه سنه حميده جدا لان فيها حفظ المال صحيح لان المال ما تبقي في الجيوب تعرض لماذا للضياع نعم صحيح رابعة فيه أن القوت يرجع في تحديد جنسه إلى ماذا الى العرف لانه جاء بتمر وماذا وشعير لأنه من ماذا من القوت الغالب على أهل المدينة وكانت الـ الـ الـ التمر يعرف بالإيه؟ بالأسود الأسود يعني الغالب يبقى إذن الرجل من إحسان العشرة أن يقوت أهله بماذا بما هو عرف بما هو عرف تمام هذه الفائدة رقم كم الفائدة الخامسة أن شرط وجوب الوجوب النفقة هو تحقق ماذا الكفاية به نعطاهم مئة ويه مئة وسق من التهم وهذا لشك كفاية المرأة في ماذا في عام وعشرين وسقا من الشعير يبقى إذن شرط وجوب النفقة هو ماذا تحقيق الكفاية به خامسا نعم سادسا ومن احسان العشرة تنوع القوت لانه جاء بتمر وماذا وشعير فمن احسان العشرة ان ينوع ماذا القوت ما يبزمهم بقوت ابدي تمام لان النفس لا شك يعني تمل وهذا مما ركب في بني آدم ان النفس تمل من اكل الطعام الواحد ذلك رب العالمين من النعيم في الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا وأتوا به لا ليس هو الذي كان من قبل حتى قال الشيخ جميل رحمه الله بأنه بين القدمه والقدمة طعم أخ ولون أخ وريح صحيح وما ذلك على الله بحديث وإلا لما كان جنة إذ لو أمكن تصورها في العقول لما كانت جنه صحيح ترى لو تحول العالم كله إلى, إلى, إلى شعراء عندهم فصاحة المتنبي وبلاغته كل العالم كل البشر تمام ليصف لنا زر من نعيم الجنة لم استطاع لم استطاع وهذا أبلغ ما سمعته في وصف الجنة من شيخنا رحمه الله ولو تحولوا جميعا إلى رسامين ها على غاية ما يكون من الجودة في الرسم وكذا والفن كل البشر ليرسموا زر من نعيم الجنة لم نعم. أما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرته ونفس هنا نكر في سياق ماذا في سياق النفس والنكر في سياق النفس تفيد ماذا يبقى كل الانفس تعم كل الانفس لا تعلم كل الانفس لا تعلم ما اخفي لهم من قرته وما اخفي لهم ما برضه تفيد يبقى تشمل ما هنا الذره تشمل الذره من نعيم الجنه طيب يبقى هذا قلنا من احسان العشره تنوع ماذا النافقه صحيح طيب سادسا سابعا وجوب العدل بين الازواج في القسم لانه أعطى كل واحده كالاخر وجوب العدل بين الازواج في ماذا في القسم وفي ذلك قول السيده عائشه رضي الله عنها كان ليفضل إحدانا على الأخرى في القسم الفائدة الإحسان في النفقة من إعطائها فوق الكفاية لان الظن بأن مئة وثق هذه تقف المرأة وتزيد لا أتكلم عن امراه هذا الزمان عرفت لماذا تزيد؟ طيب المسألة الثالثة ولا الثانية هذا لا الثانية رجل لأن هذه المسألة الأولى بفروعها يبقى هذه الثانية المسألة الأولى بفروعها اللي هي مسألة متى النفقه ومتى منها اللي هي نفقه اليوم واستحباب تقديم لي النفق طيب المساله الثانية جنس النفقه جنس النفقه ولم يأتي في الشرع ايجاب لجنس معين من النفقه فمن شرط ان يعطيها الدراهم فشرطه باطل لانعدام الدليل ومن أوجب عليه الحب الحب يعني ما معنى النفق يعني لازم يعطيها ضراهم ودنانير في يدها ما يلزم لو جاء لها بطعامها إلى بيتها فقد أفقط عنه الواجب الشرعي هل يلزم أن يعطيها في الطعام الحب كما قال بعض العلم تمام قلت ولا هذا يلزم أيضا قال الامام ابن القيم رحمه الله قال الإمام ابن القيم رحمه الله اما فرض أما فرض الدراهم فلا اصل له في كتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه والتابعين ولا وغيره انتهى كلامه رحمه الله قلت وإنما الذي يجب عليه أن اطعمها من جنس ما يطعم لقولي أن تطعمها إذا طعم. وأن يكسوها من جنس ما يلبس يبقى أول أصل في تحديد جنس النفقه هو ماذا؟ أن يكون من جنس ماذا؟ يبقى إن أكل هو إن اكل هو اللحم وجاء يطعمها الحب لا جوز يبقى هذا هو أول أصل في تحديد جنس النفقه أن يطعمها من جنس ما يأكل صحيح؟ لكن لو أعطاها جنسا أعلى لا بأس عليه يعني أتى لها باللحم وأكل هو الجب تمام. لكن أن يقولها أن يعطيها ماذا إما من جنس ما يأكلين اعطاها أعلى فذلك تفضل منه تمام ثانيا يبقى أول شيء يرجع في تحديد جنس النفقة هو ماذا أن يعطيها من جنس ماذا ما يأكل وإشخ ثانيا ويرجع في تحديد جنس النفقة إلى العرف لعموم قوله عليه الصلاه والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولهن عليكم رزقهن بالمعروف فأرجع صفه الرزق والكسوه الى العرف فيلبسها, فيلبسها أو يطعمها من جنس ما تعرف عليه الناس المسألة الثالث هذه اهم مسألة معنا في الباب اليوم بل هي أخطر مسألة التفرقة التفرقة بالإعثار يعني لو أن الرجل أعشر هل هنا؟ يفرق بينه وبين امرأته أم ماذا هل القاضي يشرع له أن يفرق بينه وبين امرأته بأنه لا ينفق عليها وهي مسألة تفلق قبل قلت مذهبان لاهل العلم مذهبان لاهل العلم أما الأول يفرق بينهما وهذا مذهب جمهور أهل العلم قال به قال به مالك والشافعي واحمد وهو مروي اي هذا المذهب عن عمر وعلي وابي هريره من الصحابه مروي عن عمر وعلي وابي هريره وقال به وقال به من التابعين سعيد وهو ابن المسيب والحسن الحسن البصري واستدلوا عليه بالادله الاتيه اما الدليل الاول قوله تعالى اما الدليل الاول فقوله تعالى فامساك بمعروف او تشريح باحسان فالامساك بالمعروف هو الانفاق عليها، فلما لا يكون، فلما لا يكون من النفقه فلما لا يكون من النفق فلا يكون ذلك إمساكا بمعروف، يبقى أصبح ما ليس ممسكا لها بالمعروف. فلما سقط الخيار الأول أو عجز عنه تعين الخيار الثاني وما الخيار الثاني تسريح بإحسان وما الخيار الثاني تسريح بإحسان وهو ماذا الطلاق الدليل الثاني الدليل الثاني قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتادوا ولا تمشكوهن برارا لتعتادوا وزوجة المعسر مضارة او مستضره صحيح ولا لا في ضرر وقع عليها ام لا طيب يبا لا جزء أن يمشكها مع ماذا مع الضر يبا ولا تمشكهن ضرارا لتعتذوا وذوجة المعسر مستضرة أو مضارة فلم يكن لها له فلم يكن له إن شاكها لأن الله تعالى قال ولا, ولا تمسكون ضرارا لتعتذوا نعم رضيط أي ده يعني لو رضيط دمسألة أخرى لو رضيط لهذا هي حر لان الفسخ ونحقها ونزلت عن حقها رجل ولمين لا حقها هي هي التي ترضى بالجوع ولا ترضى بالجوع ما لي أبي الموضوع؟ موضوع ما تدخلوا بيننا الله يكرم الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أفضل الصدقة ما ترك غني أفضل الصدقة ما ترك غني ما في اليوم درس بكرة درس بكرة الدرس بكرة واليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول وابدا بمن تعور وفي زيادة وفي زيادة هي من كلامي ابي هريره مدرجة ليست من أصل الحديث إما أن تطعمني وإما أن تطلقني الدليل الرابع نعم من الزيادة ما صح عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما صح عن سعيد رحمه الله أن رجلا سأله أن رجلا سأله عن الرجل لا ينفق على امراته سأله عن الرجل لا ينفق على امرأة أ يفرق بينهما الرجل لا ينفق على امرأته أي يفرق بينهما قال نعم قال سعيد نعم قلت سنة يعني هذا التفريق سنة قال سعيد سنة هذا من حيث الروايه ما له مرسل صحيح لكن هذا المرسل ماذا لو حكم الرافع ان سعيد ابن المسيب لا حكم له لانه علم انه لا يرسل الا عن ماذا الا عن ثقه ثم ان اهل العلم اختفروا في مراسل سعيد كان هذا المرسل الذي ارسله سعيد هو روايه عن من عن صحابي والصحابي اذا قال سنه يبقى هذا له حكم الرفع قلت قوله سنه وان كان وان كان من قوم سعيد لكن مرسيل سعيد عند اهل العلم لها شأن خاص فيعدونها فيعدونها اصح المرسيل لانه تابعي كبير ادرك جل الصحابه إذا اصبحت روايته عن مين لزاماً؟ عن صحابي وطالما ان عن صحابي اصبحت روايته ايه صحيحه لان الصحابه جميعا ماذا عدول طيب الدليل رقم كم خامس الدليل الخامس ما صح عن عمر رضي الله عنه ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى أمراء الأجناد أنه أرسل إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا غابوا عن نسائهم ظاهر رواية أن هؤلاء الرجال لم يفعلوا ماذا لم ينفقوا فأمرهم عمر غابوا عن نسائهم فامرهم عمر اما ان ينفقوا او يطلقوا إما ان يوفقوا واما ان يطلقوا فانطلقوا باعوا بنفقه ما حبسوا يعني في الفتره الماضيه التي حبسوا فيها النفقه تجب عليهم النفقه لا تسقط لا تسقط مع التطليق ولا تسقط بالتقادم بما دل على ماذا على وجوب نفقه الرجل على من على اهل الدليل رقم كم قياس قياس اهل العلم على الرخيق والحيوان فلما لا ينفق الرجل على الرخيق والحيوان يلزم اجماعا ببيعه إذا كان يجوع رقيقه ويجوع أنعامه فيجب عليه أو يلزم إلزاما بماذا ببيعه وعلى ذلك نقيس بأنه ما متى لم ينفق على امرأته يلزم بماذا بطلاقه يلزم بطلاقه الدليل السابع، القياس أي نعم على المجبوب والعنين على المجبوب والعنين لا في بداية النساء على المجبوب والعنين من وجوب فسخ النكاح بما سقط حق المرأة معه. من ماذا؟ من الوقت؟ بما سقط حق المرأة معهم من الوقت؟ فيسقط بذلك؟ فيسقط بذلك؟ أو فيفسخ العقد بذلك القياس؟ على من اسقط حاجة المرأة في الطعام والشراب عذرا هذا هي سبعة اذلة للمذهب الاول ان شاء الله اتوقف دقيقة اتكلم بالاهل و اعود وارد لا. اما المذهب الثاني المذهب الثاني أنه لا الاعصار له عام يشمل من منع النفقه ومن من اعسر عليه فلم ينفق ومن اعسر عليه فانفق قليلا اي سيأتي سياتي انتظر المساله لا تتعجلوا المذهب الثاني وهو مذهب لا يفرق بينهما يعني المرأة لو جاعت عنده لا يشرع لها أو لا يشرع فسخ عقدها ونكاحها وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمده وقال به من المتأخرين ال السعدي رحمه الله بانه لا يفرق ابدا بينهما لهذا السبب حتى ولو جاعت معه ولو ولو اشرفت على الهلاك جوعا معه واستدل عليه بالأدلة الاتيه قول تعالى وإن كان ذو عسره وإن كان ذو عسره فنظرة إلى ميسرة فقال وهذا العموم العموم الذي جاءت به الآية يشمل ماذا؟ يشمل الزوج أيضا؟ العموم المذكور في الآية يشمل عسرة الزوج؟ فيجب إمهاله الى ميسرة, إلى ميسرة الدليل الثاني قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله فقالوا فليس في الآية ذكر التفريق فليس في الآية ذكر التفريق مع اعثار الزوج الدليل الثالث أنه لم يأتي أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة لاعثاره لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينقص أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة لاعساره مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ماذا كانوا فقراء الدليل الخامس الرابع أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبنا النفقتا لما طلبنا النفقتا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخيرها أبو بكر ولا عمر بالفسق والطلاق قوله تعالى إن يكونوا فقراء دليل الخامس قوله تعالى إن يكونوا فقراء إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فأمر تعالى بالصبر على الفقير ووعده خير الدليل السادس بالصبر على الفقير وانه وعده خيرا يغنيهم الله من فضله ما روى حماد بن سلمة انا عاصم بن ابي النجود تعرفون عاصما مقرئ المقرئ الشهير ولا يقال قارئ ايه الفرق بين قارئ ومقرئ المقرئ معلش القارئ ليس معلم تمام المقرئ معلم هو صاحب القراءه الشهيره وان كان ضعيفا في الحديث عن ابي سلمى عن ابي هريره عن ابي سلمى عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الرجل اعسر قال لا يفرق بينهما فقال لا يفرق بينهما قلت الراجل ايش هو ما فيش ما فيش الحديث هذا يا هو ما عنده شيء في بيته لكن قادر أنه يسعى ما أخوته يوميا برك الله فيه. ثم بيأكل متهمر نبينا فقط طيب الراجح قلت والراجح المذهب الأول من التفريق بينهما لاعثار الزوج وذلك بالمرجحات الآتية الأول أن أدلة المذهب الثاني عامه في تعالى وإن كان ذو عسرة وأما أدلة المذهب الأول خاصة خاصة في مسألة نفقة الله والعام إذا تعارض مع الخاص قدم ماذا قدم الخاص ثانيا. أن المذهب الأول هو قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم السلام. قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم لم يخالفهم أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال ثالثا أنه يمكن توجيه ادله الفريق الثاني بالضعف كاثر يا ابي هريره اذ في سنده من عاصم نعم تثق بهذا وترضى بحكم ذيك بعد م? قل لي الان وترضى بحكم ذيك بعد ها. هذا وقت مرؤى يا رجل م? م? ها. يا رجل كيف امنك وهذه صار فأس لا زال اثر ابي يشكوك الي تعود اليها مره ثانيه ابيت الا ان تطعذ بنفسك ومرتين نعم هنا لجمه العقوبه لا تشقون بذاكرتي طيب راجع هذا هو التصحيح الموثق عاصم نعم ضعيف ولا تراجعني فيه مره ثانيه لا ليس من السهل علي ان اقول قولا كهذا في رجل بهذا الوزن وبهذا الحجم الا ان أقوله عن ماذا افخره وان انت ها ثم بذاكره في أكثر من هذا فانا لم لم ادخل في ال بعد. إيه؟ يعني شأن الله عز وجل لأ لأ لك يعني نعم كيف يثقون في منها مثلا أنه أخذ الحديث عما لم يوثق، بينما أخذ القراءة عما يوثق. برقمه فيه. فين كنا في هذا الموجه الثالث لأن أدلة الفريق له الثاني يمكن توجيهها بالضعف، كمثل أسهل من أبي هريرة من طريق عاصم بن النجود رابعة. قول سعيد بن المشيب انها شنة وهذا لم أقوى الحجج في هذا الباب لأنه صار بهذا صار بهذا له حكم الرفع خامسا أنه يمكن توجيه أدلة الفريق الثاني إلى معنى وهو الذي ينفق على قدره فعلا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أما أدلة الفريق الأول فهي بشان الذي لا ينفق وهذا وجه يمكن توجيه ادله الفريق الثاني الى الذي ينفق تمام بقدره كما قال تعالى فلينفق مما اتاه الله اما ادله الفريق الاول فهي بشان الذي لا ينفق مطلقا اما بخلا وشحا وإما عجزا عن الكسب أو كسلا عنه أو كسلا إيه؟ وتتوجه دلة الفريق الثاني إلى ماذا إلى أنه لا يجوز التفريق إذا كان ينفق نفقة وإن كانت غيره غير كامله كاملة بدلالة ماذا قوله تعالى ومن قدر عليه بدلالة قوله تعالى إن يكونوا فقراء فليس من شأن الفقير الا لا ينفق الفقير تكون له نفقة، ولكن ليست إيه؟ ليست كاملة. لان لما نرجع إلى تعريف الفقير، قيل الذي عنده بعض قوت يومي. تمام؟ فين كنا؟ سادسا أنه يمكن توجيه أدلة الفريق الأول، الثاني عذرًا. إلى الذي ينفقه فأعصر فأعثر بمرض أو نحو ذلك أو بعدم قدرة على الكسب وتبقى أدلة الفريق الأول بشأن الذي يبخل ويمنع أو الذي يضيع ولا يكسب يعني قادر على الكشب وماذا وعطلان في بيته وبهذا يترجح لنا ما قلنا المسألة الرابعة امسك الان بارك الله فيكم ما معنى وقت هذه المسألة الرابعة الخادم الخادم وهي مسألة هل الخادم يدخل في جملة إجاب النفقة أم لا يدخل بمعنى هل يجب على الزوج أن أن يطلب خادما لامراته استأقر لها خادما ليردمها أم لا يجب وهي مسألة الخادم وإن كان وإن كان من قول بعض اهل العلم إجاب اجاب استعمال خادم او استئجار خادم للمرأة واستدل عليه بعموم قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف فقالوا والخادم من المعروف كما هو في عرف ذوي القدر والمنزلة كما هو في عرف ذوي القدر والمنزلة أنها لا تغدم نفسها يعني لو تزوج امراه من ذات قدر شريف ومنزلة وهي في بيت أبيها تغدم وهو قادر على استئجار خادم وجب عليه ماذا؟ أن يستأجر لها خادم لماذا لقوله وعاشرهن؟ فمثلها تغدم وهو ماذا قادر فتحقق شرطها ماذا شرط استئجار الخاد يبقى عرف القدر والمنزلة من ان عرف والقدر القدر والمنزلة انها لا تخدم نفسها وثانيا عرف البلاد كما في عرف بعض الانصار من طلب الخادم فعلا هذا العرف موجود. بارك الله فيكم في ماذا في دولة الحجاز مثلا؟ فغالبا ما غالبا أن المرأة في دولة الحجاز ماذا لا تقوم بالخدمة بنفسه إلا نادرا. كمثلا الطاهي أو نحو ذلك. إنما خدمة البيت كله تكون لمن قاده. إذا كان من عرف أهل البلد أو من عادتهم الخادم إذا وجب عليه أن يأتي ألاه بماذا بخادم قلت ووجه الوجوب قوي ولكن على شرفين ولكن على شرفين أما الأولى أما الشرط الأول القدرة اذ لا واجب إلا مع ماذا مع القدرة اذ لا واجب الا مع القدره لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الا ما اتاها وثانيا العرف العرف يعني لو جاءت من بيت كانت تخدم نفسها فيه لا يجوز لها ان تطالب بخالد تمام لا يجوز لها لأنه ليس من عرفها ولا من عرف أهلها أنها ماذا أنها تغدم فلا يجوز لها أن تشارت زوجها على ماذا على ذلك أو أن تلزمه بذلك صحيح طيب فرع وإن كان الافضل مطلقا خدمة المرأة في بيتها بما جاء من حديث فاطمة رضي الله عنها صريحا لما طلبت الخادم وهي بنت الرسول وما طلبته إلا لشكوى منها قد وقعت يعني شوف لو حق الامرأة أن يكون لها الخادم وجوبا أي وجوب لكان هذا الحق لمن أولا لفاطمة لأسباب ما في الشرف كفاطمه هي من الأربع اللائكه مل من النساء من الأربع اللائكة مل من النساء ثانيا هي في مهنه شاق اكلت الراحه من يديها واشتكى ماذا يبقى إذن هي عزرت مرتين بما لها من الشرف والقدر والمكانه وثانيا بما كانت تلقى من ماذا من مشقه وتعب في خدمه بيته تمام فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أباء أبا أن يعطيهم الخادم وأمرها بما أمرها به من الذكر عند النوم من الذكر عند النوم تلك سنة ضائعة في البيوت قلت وفي الحديث من الفوائد ما يلي. نذكر فوائد هذا الحديث العجب أما الأولى استحباب خدمة المرأة في بيتها جدا وهذه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة وهذه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة مع ما كانت تلقى من شدة ومشقة في هذا ثاني. استحباب الذكر عند النوم بأن يقول المرء بأن يقول المرء ثلاثا وثلاثين سبحان الله وثلاثا وثلاثين الحمد لله وأربعا وثلاثين الله أكبر ثالثا فضل الذكر وأنه يقوي البدن وأنه قول بدن على الأعمال الشقة وهذا المجاء جاء في الحديث رابعا عدم وجوب الخادم للزوجة إذا كانت إذا كانت مثلها ممن لا تخدم في بيت سادسا طالب المرأة معونة أبيها على النفقه في البيت لأن الخادم كان تتأخذ من من بيت من النبي صلى الله عليه وسلم من مال الرسول لما هذا يدل على ماذا على فضل ماذا معونة الأب ابنته. وولده على النفقة في البيت صحيح ولأن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لماذا لما في المسلمين من حاجة من فقر وجوع وذاك اولى من ماذا من وجود خالد في بيت من السيد فاطمة إذا لم يمتنع إلا لسبب هو, إيه؟ هو أقل تمام إذا سابعا فضل الصدقة وتقديم الصدقة على الأيتام والفقراء على مسألة طلب الخادم يعني اولى إذا أمكن توفير الخادم صحيح أن توجه هذه النفق إلى الفقير ومن؟ والمسكين طيب المسألة الخامسة والسادسة هذه الزوجة الحامل الزوجة الحامل وبين قوسين كده مطلقة وتجب نفقة الزوجة الحامل المطلقة وتجب نفقة الزوجة الحامل المطلقة بائنا كان أو رجعية كيف تعلم بائنا صالح وتجب نافقه الزوجة المطلقه دائما كانت امر تعرف انت حال لماذا قلت بأنه حال حال الصلاق كيف تعرف الحال ناقرة منصوب صحيح هذا اول علامه له إيه؟ الفاعل فقط او المفعول ثالثا يأتي في جملة أيها هذا أحسن طيب وثلاث علامات للحال يأتي في جملة فعلي ثانيا يمكن تضع كيف فيكون الجواب يعني جاء الأستاذ مبتسما كيف جاء الأستاذ مبتسما يبقى مبتسما حال ثالثا انه يأتي الحال الحال يكون نكره منصوبه مبتسما نكر ايه تمام دخل الاستاذ الفصل منشرحا وهكذا فين كنا كمثل قولي تعالى ان تبتغوا باموالكم محصنين محصنين هنا ايه حال حالكم ماذا في الابتغاء بالاموال محصني فتجب لها النفقه لقوله تعالى وان كنا اولىات حمل وان كننا اولىات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن يبقى <تصفيق> هذا الدليل من القران الكريم صحيح وأما السنه وأما الإجماع واما الاجماع فقد نقله الامام القرطبي رحمه الله تعالى على وجوب نفقة مطلقة على وجوب نفقة مطلقة للزوج عليها رجعه عليها رجعه او مبتوتة مبتوتة يعني ايه قد بدت لاقها لا رجعت لاه وهي حامل <تصفيق> طب جمله وهي حامل يا رجل ها جمله وهي حامل تمام حاليات احيانا جمله فعلا وهي حامل جمله حال طبعا هي مبتدا وحامل خبر والجمله الاسميه وقعت في محل نصب حال وهي حامل واجبة. طب تعرف واجبة ايه انت تقول ايضا كيف تعرف واجبة من اجاب من سبق بالجواب ما ينبغي هذا لا تفسد علينا ما نحن فيه اضعت عليه الجائزه تعرف هذا المسأل الثاني قلت والنظر الصحيح ثالثا الدليل الثالث النظر الصحيح لأن هذا الحمل له فلما كان هذا الحمل له وجبت النفقة لأن النفقة وجبت لمن لها ولا للحمل وإنما وجبت النفقة للحمل فلما, كانت فلما كان الحمل له كانت النفقة عليه الدليل الرابع هو القياس لما وجب عليه الإرضاع كما قال تعالى فإن أرضعنا لكم فماذا فآتوهن أجورهن يعني حق حق واجب لفظة الأجل فيها معنى الوجود فلما وجب عليه الإرضاع لقوله تعالى فإن أرضعنا لكم فاتوهن أجورهن وجبت علينا فقة الحمل من باب أولى. وجبت علينا فقة الحمل من باب من باب أولى. المسألة السادسة والسابعة هذه الزوج البائن الزوجة البائن وفيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم. في الزوج البائن هل لها نفق وسكن ولا لا فيها ثلاثة مزايا للعبد فقال الحنابلة فقال الحنابلة لا نفقه لها ولا سكن لا نفقت لها ولا سكن وهو أرجح الأقوال وذلك الأدلة الآتية أما الدليل الأول هو حديث فاطمة بنت قيس حديث فاطمة بنت قيس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقه لها ولا سكنه لما بت زوجها طلقها الدليل الثاني قوله تعالى فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن أين طالب ذكي؟ يقول لي وجه الدلالة من هذه الآية على عدم وجود نفق للمكسوتة ها؟ قل يا رجل أنه وضع الحمل وضع الحمد وضع الحمد وضع الحمد ماشي ما حتى تفيد الغاية نعم لا صحيح نعم بين العلاقه والحمل لا ما زلت في اي حاجه ما قلبي اليوم بعد اليوم فعلا قال الله تعالى حتى يضعنا حملهن صحيح فجعل النفقه للحمل لا لها بما يدل بمفهوم المخالفه ان غير الحامل لا له نفقه لها فجعل النفقة للحمل بما يدل بمفهوم المخالفة وفي شيء اسمه مفهوم المخالفة تمام لما تسألني الآن زيد بالمسجد أقول لك لا يبقى مفهوم المخالفة انه فين خارج المسجد صحيح يبقى لما جعل لها نفقة بالحمل دل بمفهوم المخالفة على أن غير الحامل لا نفقة له اجي الآيات في معرض الحديث عن من عن المطلق اجي الآيات في معرض الحديث عن عن المطلق. ثالثا ان النفقة في مقابله ضبط المسألة بالقواعد والأصول تذكرون اول قاعدة ذكرناها في كتاب النفقات هي قاعدة ان الحقوق ايه طيب يبقى النفقه واجبة في مقابل ماذا تمكين صحيح أن نفق واجب في مقابل التمكين والاستمتاع هل له استمتاع من البائن طيب فلما لم يكن له من استمتاع ولا تمكين من البائن لم تكن لها إيه؟ بينما الرجعية عشان له استمتاع وتمكين، لان المرجعيه فين في بيته لو راجعها لو عاشرها عادت إليه وليس لها أن تمتنع، كما قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إيه؟ صلاحه يبقى اذا البائن لا نفقه لها ولا ايه ولا سكن لماذا لأن البائن لأن النفقه في مقابل التمكين والاستمتاع والمكتوته يعني أو البائن لا تمكين منها ولا استمتاع به فسقطت بذلك النفق دائما تبقى القاعدة هذه معك وذالك قلت لك من سنتنا الحميدة في مجالس العلم نحن نضبط مسائل الباب بماذا؟ بذكر قاعدة قاعدتين ثلاث قواعد في أول الباب وهذه القواعد هي التي تنبني عليها ماذا؟ كثير من مسائل الباب ولذلك حرصت على ذكر هذه القواعد مع هند في أول الباب ولو تأملت تجد أني حوالي ثمانين بالمئة من مسائل الباب مردها إلى ماذا؟ إلى هذه القواعد هند أنت من طالب العلم هذا الكلام بقي معنا دليل. أما الدليل الأخير فهو النظر الصحيح إذا البائن أجنبي البائن ما لها أجنبي ولا زوجة البائن أجنبي فلا تجب نفقتها عليه لأنها اجنبيه عنه كأي امراه لأنه ما يستطيع أن يجلس معها. وما استطيع ان يكلمها وما استطيع ان يختلي بها يبقى هي اجنبيه فصارت كمثل من كمثل اي امراه اخرى فلا تجب لها ماذا نفق هذه اكمل دليل اربعه ادله تمام وبهذا يترجح قول الحنابل على قول الاحناف الذين قالوا امهل اتم المساله طيب اتمها لسا ما اتمتها بارك الله يترجح قول على الاحناف الذين قالوا بوجوب جميع النفقه لمن عدم الدليل لمن عدم الدليل اولا وثانيا ايه هو الاش؟ عصمة المال وحرمه مال المسلم صحيح والاصل العام حرمه مال المسلم وأنه لا قربان لمال المسلم إلا بماذا بنص ولا نص في المسألة ثالثا إذ يلزم من هذا القول الفساد ما هو الفساد التسوية بين من ومن بين البائن والزوج بين البائن والزوج وهذه التسوية بين متفرقين في الشريعة او بين مفترقين ولا جوز ان تسوي بين مفترقين في الشريعة امد واما قول الشافعية بايجاب السكن لها ايو نعم ايو نعم مستدلين كيف تعلم مستدلين اما قول الشافعيه بايجاب السكنى لها مستدلين لا حال برضو قلت كده انه حال لا لا ما هو حال. ها حال المصدر هذه قاعده فعلا عند بعض اهل العلم لما المصدر يعمل عمل الفعل فقول الشافعيه من معنائه قال الشافعيه مستدلين او يقول الشافعيه مستدلين هذا اذا كان المصدر يصح لكي يقوم بعمل ماذا الفعل فين كنا مستدلين بالايه اسكنهن من حيث سكنتم اسكنوا من حيث سكنتم من من وجدكم والجواب عن ذلك بأن الآية بحق المطلقة الرجعية ولا تقاس عليها الباء للمفارقة. والله تعالى على وعلى. مسألة الأخيرة. على... نعم. لم نجد نص على على العاقس الدرجة الأولى وهي الزوجة لم نجد نص عليه الدرجة الأولى المطلقة. ممكن هذا. طيب مسألة نفقة الوالدين هذه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة نفقة الوالدين ونفقة الوالدين واجب على الولد وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طارق المحاربي طارق المحاربي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وابدا بمن تعول وابدا بمن تعول امك واباك واختك واخاك وابدا بمن تعول امك واباك واختك واختك واخاك ثم أدناك فأدناك وهذا فيه دلاله ظاهره على وجوب النفقه على الابوين من قوله من تعول من قوله من تعول ثم وقع تفسيره امك واباك نعم وقوله من تعول فيه معنى الوجوب فيه معنى الوجوب قلت وأصرح منه دلالة حديث أبي داود من أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وعيالا ان لي مالا وعيالا وابي ولابي مال وعيال ولابي مال وعيال ويريد ان ياخذ من مالي ويريد ان ياخذ من مالي قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك وقوله لأبيك اللام هنا لام تمليك وهي صريحة في إفادة اللام في قوله لأبيك صريحة في إفادة الوجوب بما ملك بما ملك مال الابن للاب كما في الباب ايضا حديث الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة باب الغار حديث الثلاثه الذين سدت عليهم الصخرة باب الغار فكان من أمر أحدهم أنه ماذا أنه قدم حاجة ابويه أو قدم طعام ابويه على طعام أولاده وهذا صريح في الوجوب إذ لأجله إذ لأجله أفقف ماذا اسقط واجبا اللي هو ايه الواجب او اخر واجبا ما نقول اسقط اخر واجبا ولا يؤخر واجب الا لماذا الا لاوثق واضح طب انتهينا مساله او فرع تقديم نفقه الوالدين على نفقه من الزوجه والولد يعني الرجل كما جاء السؤال الان الرجل له نفقه واحده وهذه النفقه لا تكفي لمن لابويه ومن وزوجه فايهما يقدم يقدم هذا محله في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى لأن هذه المسألة معها فروع منها مثلا هل يجوز الأب أن يلزم ولده بمبلغ معين يدفع له كل شهر لأن بعض الآباء يستبد بهذا الحق يقول لابنه أنت ومالك اليدي فيلزمه بكل نفقة ولو كان في هذه النفقة من ضياع من من ضياع زوجه ومن وولده ولا يمكن أن يأتي الشرع بما يكون فيه من ماذا؟ من ضياع أحد لحساب أحد نعم طيب لم أسمع لما يتكلم القوم وكأن في السوق ما ايه ها يا صحاها وعمي وعمك العلامة الألباني رحمه الله أترضى به طيب احسنت <تصفيق> أدبا يا طارق وذلك الظن بك <تصفيق> طيب. نعم ما ستكلم عن هذا في يوم الإسرسان ننتقل با إلى درس من الآخر ونحمد الله عز وجل على أن جعل لنا كل عمد